أحسن الله إليكم قال المصنف وحمه الله تعالى ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم ولكن نفيد لها الكلام لعظم شأنها ولكثره الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن وجل مسلما فإن عوف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما فرعون وإبليس وأمثالهما يعرفون التوحيد ويعرفون الحق ولكنهم مكابرون وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وقال الله جل وعلا وكفروا بها وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلماً وعلوة هم يعرفون الحق ولكنهم عاندوا وكابروا نعم وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعداء ولم يعرف المسكين أن غالب إمتي الكفر يعوفون الحق ولم, يت ولم يتركه إلا لشيء من الاعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون ابناءهم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تاملتها في ألزنتك وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداواه وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذ إذا هو لا يعرفه نعم يعني بعض الناس قد يعتذر في ترك التوحيد أو ترك العبادة أو غير ذلك من الأمور أو ترك الشرك الذي هو عليه يعتذر يقول كل الناس هكذا يقول إذا امتنعت من الشرك أخسر كثيرا من الأمور قد أطرد من البيت قد تأخذ مني زوجتي قد يعاديني الناس فهو يتعلق بالدنيا ومستعد أن يفرط بالآخرة لأجل لعاعة من الدنيا يقول هذا ليس معذورا هذا ليس معذورا الذي يتعلق بالدنيا ويفرط بالتوحيد لأجل أن يتعلق بالدنيا مثل الذي يعني يقال له مثلا إذا أردت هذه الوظيفة ما تصلي ما نسمح لك بالصلاة الدوام يبدأ مثلا من العاشر صباحا إلى أذان المغرب ولا يسمح لك بصلاه الظهر والعصر هذه الوظيفة موجودة لا يجوز له أن يتوظف هذه الوظيفة ويقول رزقي ماذا أفعل لا يجوز له ذلك يجب عليه أن يصلي ولا يجوز أن يقدم الدنيا على ما أمره الله تبارك وتعالى به لأنه يكفر بذلك والعياذ بالله. ولا حجة له عندما يقول طيب الوظيفة وأنا محتاج الى وظيفه أو كذا ومثل ذلك الآن ما أقول الشرك أقل من الشرك المعاصي وغيرها المسؤول الوكيل ثم مساعد الوكيل ثم المدير ثم المراقب ثم رئيس القسم كل واحد يتمنى أن يزيد في مكانته وأن يثبت في مكانه فيعصي ويفعل ويفسد وكذا لأجل أن يثبت في مكانه فيجامل الذي فوقه حتى يثبته في مكانه فيغش ويزور وغير ذلك كل هذا لأجل ماذا؟ لاجل الدنيا حتى يترقى لابد أن يكون مطيعا حتى في الحرام وأمثال ذلك كثيره فالقصد أن الإنسان لا عذر له إذا ترك توحيد الله تبارك وتعالى بحجة أن ما أريد أن أكون شاذا بين الناس لا أريد أن يتكلم علي الناس لا أريد أن أفقد منصبي الذي أنا هذا لا يعذر إلا في حالة واحدة وهي الإكراه وبشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. أما غير ذلك فلا عذر لهم فيه نعم أحسن الله ليكم قال وحمه الله تعالى ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى أولا ما تقدم وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب بكلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر او يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداواه لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها وهذا الكلام فيه نظر حقيقة في قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك وهي ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أعظم الناس البطولة وأجبنهم عند اللقاء فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إذا أراد المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى قول في قوله إن بعض الصحابة أي في الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب عمر أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول قال لا يقال إن محمد يقتل أصحابه فهنا يقتل الصحابي في اللغة لكن كون هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح هؤلاء منافقون الذين قالوا هذا الكلام هم من المنافقين ولم يكونوا من الصحابه وكان المنافقون يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ومعلوم في غزوة أحد رجع عبد الله بن ابي بن سلم بثلث الجيش فالمنافقون كثروا في المدينة وعلاقة النفاق مع الإسلام كما قال أهل العلم علاقة طردية كلما قوي الإسلام قوي النفاق وكلما ضعف الإسلام ضعف النفاق لأنه متى يكون النفاق إذا كان الإسلام قويا؟ فيكثر النفاق لانهم لا يستطيعون ان يظهروا كفرهم لكن ضعف الاسلام ما يحتاج الى النفاق فيظهر كفره ويرفع عقيرته فالمنافقون كانوا موجودين في غزوه تبوك في غزوه حنين في غزوه في حنين لعله لم يكن منافقون هناك في غزوه تبوك في غزوه احد كان المنافقون يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق كان يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجون ان ينالوا شيئا من الغديمه فهؤلاء من المنافقين ولم يكونوا من الصحابه رضي الله عنهم وانما هؤلاء من المنافقين وجماهير ان لم يكن كل المفسرين ذكروا ان هذه في المنافقين وليست في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الطبري والزمخشري والسمعاني والبغوي وابن عطيه والقرطبي وابن كثير وابن الجوزي والقاسمي والشوكاني ومحمد رشيد الرضا وابن عاشور والسعدي كلهم قالوا أن هذه الآية في المنافقين وليست في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله تبارك وتعالى قبلها يحذر المنافقين يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولا ان سألتهم لا ليقولن إنما كنا نخوض ونعلم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعدين وجاءت في سورة التوبة سورة التوبة سمى سورة الفاضحة التي فضحت المنافقين والآيات التي بعدها أيضا كانت تتكلم عن المنافقين فلا يصلح هنا أن يقال إذا تحققت أن بعض الصحابة وإنما يقال إذا تحققت أن بعض الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصح من أن نقول أن بعض الصحابة والله أعلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فلم يعذر الله من فلم الله من هؤلاء الا من اوىها مع كون قلبه مطمئنا بالايمان واما غير هذا فقد كفر بعد ايمانه سواء فعله خوفا او طمعا او مداوعه لاحد او مشحه بوطنه او اهله او عشيرته او ماله او فعله على وجه المزح او لغير ذلك من الاغراض الا المكره ولا تدل على هذا من جهتين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره على العمل أو الكلام القلب يكره إلا على العمل أو الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثوه على الدين والله أعلم وهذا ليس عذرا هذا ليس عذرا أن الإنسان يقدم الدنيا على الدين ثم يقول خفت أن أخسر وظيفتي خفت أن أخسر مالي خفت أن أخسر زوجتي أنا أحبها كثيرا خفت أن أخسر أهلي وعشيرتي اذا ما هي الهجرة التي فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تركوا كل شيء في سبيل الله حتى قال الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فالقصد إذن أنه لا عذر إلا للمكره هو الذي في مثل هذه الأمور والله أعلى وصلى الله وسلم على أبينا محمد بارك الله فيك.